اللهم من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُسْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَعْيَنَتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقِّ لَمْ يَجْعَلْهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُنَّ فِيهِ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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا عسقون إليه وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ سَائِمٌ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ صَدِيقٌ لِسَالِنَعَرَبِيَّ الْيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 ما عملوا لي وفياهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهب طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم. واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا غونا بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون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 تدمّر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكّنناهم فيما إمكّنكم فيه، وجعلنا وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا.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 هل يهلك الا القوم الفاسقون